هذا هو الشريط الرابع والعشرون من تفسير سورة آل عمران. أخذ الله مفعول لفعل محسوب تقديره هو الذكر إذ أخذ الله وقوله لما آتيتكم فيها قراءة لما ولما على قراءة لما تكون اللام للتعليق. وما اسم موصول أي للذي أتيتكم من كتاب وحكمة للذي أتيتكم من كتاب وحكمة لا تؤمنون به فيكون التعليل سابقا على المعلل والتقدير على هذا ويداخذ الله ميثاق النبيين لا تؤمنن بهذا الرسول لما أتيهكم من كتاب الموحية. طيب، فاللام إذن للتعليل، وأما على قراءة الفتح فتح اللام، فاللام هذه قيل إنها لام الابتداء. خذ الله ميتا الذين أمت كتاب، ل الذي يعني إياه من كتاب الحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به. أي بهذا الرسول، فتكون ما اسما موصولا كالأول، كالأول، لكن اللام تقول للابتداء، وقيل بن اللام جواب ل لميثاق، لأن ميثاق بمعنى عهد، والعهد يعامل مع معاملة كما قال الله تعالى وَإِذَ أَخَذْ اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَيْلِ وَبَعَثْنَا مُنْهُنَا عَشْرًا نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيْنَا قَمْتُمُ بِالصَّلَاةِ الْأَخْرِ فالمِثَاق يُجَابُ بِمَا يُجَابُ بِهِ القسم وعلى هذا يكون قوله لما لا مواقعة في جواب القسم لأن ثم لا لتؤمنن به تكون أيضا موطئة لقسم آخر محذوف التقنير والله لا تؤمن به والجملة من قول لتؤمنن به في محل رفع خبر ما في قوله لما آتيتكم من كتاب وحكمه طيب فيها أيضا مبحث الثالث في العرابة لا تؤمنون به. لا تؤمنون به. تؤمن فعل إيش مضارع. والعلماء يقولون إن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح. في المراد إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح. فقوله تعالى كلا لينبذن ولا لينبذن لينبذن لا نسف عن بالنصي يستنن يستنن اخنون ولا يكون من الصارين طيب هنا لم يكون الفعل مبنيا على الفتح لتؤمنن ولم يقل لتؤمنن فكيف الجواب على هذا الاشكال يقولون إن النون هنا ليست مباشرة للفعل والفعل يبنى إذا باشر نون التوكيد أما مع عدم المباشرة فلا يكون مبنيا لأن أصله لا تؤمنونا لا تؤمنونا كذا كم عندنا من نون ثلاثة منات قالوا يحدث <تصفيق> إحداه لتوالي الأمثال ما يمكن تتوالى ثلاثة حروف على مثال واحد لا بد نحذف طيب وش تبي تحدث قال أحذف نون الفعل نون الفعل أيهن الأولى لتؤمنون امنا ننا أحذف نون الفعل ليش تحمل نون الفعل ولماذا لم تحمل نون التوكيد قال لأن نون التوكيد جاء بها لإفادة معنى ما هو إفادة المعنى التوكيد ونون الرفع نون الرفع هذه جرى حذفها كثيرا تحذف متى في حالة النصب والجزم نر علينا في الحالة الخمسة أنها تنصب بحذف النون تجزم بحذف النون وربما تحذف لغير ناصب ولا جازم ولكن تخفيفا مثل قول صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن قال لا تدخلوا والأصل يقال لا تدخلون طيب إذا الذي حذف من قولك لا ت... من قولك لا تؤمنوننا وإيش اللي حذف من الراف من الراف حدث من الراف يبقى إنسان يسأل يقول أين ذهبت الواقع؟ أين لهبت الولد؟ لتؤمنون أن... نقول حذفت حذفت لماذا؟ لأن ما بعدها ساكن ما بعدها ساكن وإذا كان ما قبل الساكن حرف لين فإنه يحدف على حد قول ابن مالك إن ساكنان التق يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق وعند البيت إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق حرف الليم معروف الواو والياء والألي يعني معناه يقول بمالك إذا التقى ساكنان وكان الأول صحيحا فاكسر الأول وان كان حرف لين ها فاحذف حرف اللين اذا لا تؤمنون الواو حرف لين احذفها تاتي نون التوكيد فتباشر تباشر نون الفعل تؤمنون واضح طيب اذا هذا هو التخريج قوله تعالى لتؤمن النبي طيب جملة لتؤمن النبي واقعة بجواب قسم إما قسم مقدر وإما القسم السابق طيب إن انتهى الكلام على العرب نعم ساكنين على Jääht, ja on myös jääht. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. لكن بينهم فرق الظالين في كلمة واحدة الظالين في كلمة واحدة لو حذفت الالف من الظالين تغير المعنى واختلت الكلمة لكن هذه الواو منفصلة عن الفعل منفصلة واو ضمير حرف نعم لما فرق الواو إنه النون الأخيرة باشر اسم من الشعر مع أننا قررنا في الأول أن نون الشعر حذيفة نرفع نون الرفع نعم. ما شو الأشكال؟ إذا قررنا أنها حذيفة. نعم. حليفة لما حذفت صارت النون التوكيد المشددة أولها ساكن والواو ساكن ما الذي نعمل؟ الوارو. نحذف الواو. نحذف الواو. فصارت الآن النون المفعال لم تباشر من التوكيد نهايه التقدير والعداء لكن لم تباشر تولى بعد ذلك هم الفاسقون فَأَرْجُونَ رَبِّي الله يَعْبُدُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى عَبْدِكَ وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم إلى آخر. هذا هو متدرسنا، ها؟ لا ما كملنا الآية. المراد بالمثال ما هو يا بندق؟ طيب. ما يكون بين عقبي لا. ما يكون بينه؟ بيني من العق. من العق. ما خبر من؟ من من من وثق الشيء. من الوثاق وهو الحبل يربط بالشيء طيب قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به كيف أعراب هذه الآية على فتح اللام على فتح اللام في توجهات تخليجان الأول اللام كلما انتدى وما تكون اسم وصول انتدق وخبرها جملة لا تؤمنون به. وشيء الآخر أن لام تكون بالقسم على القرى الأخرى لا لا خلنا الفتح نعم تكون لام جواب وقع محل جواب قسم لأن المثاق مع القسم نعم لأن مضمت مع القسم فتقول لام وطل القسم وما, وما اسم شرط جاسم ولتؤمن به جواب القسم لأن الحقيقة ما كمن يرابه في ماضي على هذا تكون لا القسم للقسم ومع شرطية وآتيتكم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف جواب الشرط محذوف ولا تؤمن به جواب القسم على حد قول ابن مالك رحمه الله وأحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم واحتف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وعلى هذا فيكون الجواب في قوله يتمنى به الجواب للقسم أما جواب الشرط وهو ما فإنه محذوه والجملة من الشرط وجزائه لا لها من أعراب جواب القسم الذي تضمنه الميثاق. قوله تعالى ثم جاءكم رسول لأ نعم لاخ لوراك هنا من يمرض بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم طيب قوله مصدق لما معكم أحمد نعم أنت يصدق لما معكم. يصدق الله معنا. يعني. نعم. يصدق لما قبله. وهم صدق. هذا معنا. نوصدق بما أخبره. يعني أنه؟ الرسل الذين سبقوه. يعني أنه وقع تصديقا لما قالوه. هذا واحد. والثاني أنه؟ إنه يصدق. يصدق الكتب السابقة. أي يخبر بأنها صدق طيب. قوله إصري فهد من مرد بإصري وأخذت على ذلكم إصري. إصري في اللغة صف الصقيل النيثاء. وسمي إصرا لأنه لأن الوفاء به ثقيل والإنسان يتحمله. طيب قال فشهدوا وقمنا على هذا أظن. لا لا. أو كمل الآية. كمل لا. طيب قال فشهدوا نعم. إشهدوا على من؟ على أنفسهم. نعم. على أنفسهم وكذلك بعضهم؟ على بعض من بعضهم على بعض. نعم. طيب. على أنفسكم وبعضكم على بعض. على بعض. طيب. قوله أنا معكم من الشهيدين. المعيه هنا جمال. هنا. ها؟ هاي؟ طيب كملنا. قال فاشهدوا كملنا. يعني يشهد بعضكم على بعض واشهدوا أيضا على أنفسكم كما قال الله تعالى وإذا أخذ ربك وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم هلست بربكم أشهدوا على أنفسهم هلست بربكم قالوا بلا شهدنا فكذلك الن النبيون أشهدهم الله على أنفسهم أنهم سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه وقال بعض العلماء إن المراد بالرسول الرسول الذي يثلو من قبله لأن كل رسول يصدق من قبله فعيسى مصدق لموسى ومحمد مصدق لهما ولجميع الأنبياء لكن الصحيح الأول أن مراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول وأنا معكم من الشاهدين هذه مصاحبة خاصة هذه معيّة معيّة خاصة مصاحبة مصاحبة في هذه الشهادة لأن قال وأنا معكم من الشاهدين فإن معيّة الله عز وجل معيّة عامة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 وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما يكون من نجوات لا هو ربهم ثم استوى على عرش يعلم ما يرجف في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بسيط هذه أيضا ما يعام لجميع الخلق وقوله تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين هذه خاصة خاصة بالصابرين وقول للنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه أيضا خاصة خاصة في الزمن وال الذات في الذات والمكان طيب المعيّة العامة مقتراها العلم والإحاطة بالخلق قدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك هذه من مقتضياتها لأن كل الخلق تحت قدرة الله وسلطانه وتدبيره والمعيّة الخاصة مقتضاها التسديد والنصر والتأييد والتقوية وما أشبه ذلك من مقتضياتها والذي يحدد هذه المقتضيات هو السياق. الذي يحدد هذه المتضايا هو السياق فإذا قال قائل هل معية الله تنافي علو الله فالجواب لا لا تنافيه هو مع الخلق وإن كان فوق العرش لأن الله لا يشبه شيء من مخلوقاته أو لا يماثله شيء من مخلوقاته ولهذا جمع الله بينهما في الآية التي ترناها أخيرا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم السواء على الأرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو فيها وهو معكم فجمع بين علوه وإيش ومعيته ولا تناقض بينهم وقال, وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ومع ذلك نزوله حقيقي وهو على عرشه فنزوله لا ينافي علوه وإذا شئت أنت أن نذكر مثلا يقرب لك هذا فانظر إلى, إلى, إلى القمر موضوعه في السماء وهو مع الإنسان إن كنا في البلد فهو معنا إن كنا مسافرين فهو معنا مع أهل عنيزة وأهل الرياض وأهل المكة وأهل المدينة وكل من على سطح الأرض من جهة القمر العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا ومع ذلك فإنهم مج... فإن كل الخلق يعرفون أن القمر في السماء فإذا كان لا منافات بين العلوين وبين المعية التي هي المصاحبة في المخلوقات فما بالك فما بالك بالخالق ولهذا لا يجوز أن تظن أن كلام الله يناقض بعضه بعضا أبدا كلام الله يصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن مقتضاة هذه المعية كما عرفتم تختلف فمقتضاها للعموم ليس كمقتراها للخصوص نعم طيب قال وأنا معكم من الشاهدين من الشاهدين هنا الشاهد وصف اشترك فيه الخالق والمخلوق فقال من الشاهدين وجعل نفسه عز وجل أحد الشهود لكن هل هذه المشاركة في الشهادة تقتضي المماثلة لا. لا كما أن المشاركة في الحياة لا تقتضي المماثلة يخرج الحي من الميت فأثبت للمخلوق الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أثبت أن نسمع الحي فاشتراك الخالق والمخلوق في الحياة لا يستلزم إيش المماثلة إذن فكون الله من الشاهدين لا يستلزم أن تكون أن نكون كشهادة الخلق شهادة الله شهادة ثابتة حق لا يلحقها خفاء لا يسبقها خفاء ولا يلحقها نسيان وشهادة مخلوق بالعكس مسبوقة بخفاء ملحوقة بنسية فبينهما فرق طيب فمن, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون من تولى بعد ذلك أي بعد ما ذكر من هذا البيان والإضاح وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه وما أخذ على المتبوع مأخوذ على التابع يعني ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على أتباعهم أيضا فإذا كان واجبا على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه كان واجبا على أتباعهم إيش؟ أن يؤمنوا به وينصروه ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب شيئا من التوراة غضب وقال, وقال ألم آتي بها ألم آتي بها بيضاء نقيه؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي كيف كاتب التوراة القرآن فيه غنى عن كل كتاب كل ما في الدنيا من الكتب فالنافع منها موجود في القرآن لا حاجة إليها لا حاجة إليها لا سيما وأنها الآن ليست الكتب المنزلة من السماء بل فيها من التحريف والتبديل والإخفاء ما الله به عليم إذا نقول فمن تولى بعد ذلك بعد إيش؟ بعد هذا البيان والإضاح الذي بينه الله عز وجل وأن الله أخذ على جميع الأنبياء ميثاق النبيين كلهم أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم لا يؤمن النبي ولا انصر منه أفبعد ذلك يتولى المتولي لا من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون هم ضمير فصل الفاسقون الذين خرجوا عن مستوى العدل وعن مستوى الرجولة وعن مستوى الإيمان خرجوا عن الطاعة تولوا أعرض هؤلاء هم الفاسقون والمراد بالفسق هنا فسق الكفر لأن الفسق يطلق على فسق المعاصي وعلى فسق الكفر فسق المعاصي وفسق الكفر فمن الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا فسق المعصي ومن الثاني قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها فهنا المراد بالفسق إيش؟ فسق الكفري لأنه جاء في مقابل الإيمان جاء قسيما للإيمان وقسيم الشيء غير الشيء فأما قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فهل هو فسق كفر؟ ومعصية. نعم قيل معصية وقيل معصية وقيل كفر وقيل بالتفصيل نعم وقيل بالتفصيل طيب وفي هذه الآية من جاءة الأراب في هذه الآية فيها شرط وجواب الشرط يحجاج من تولى الجواب لا. فؤلاءك، فؤلاءك. الجواب هنا جملة اسمية. ولهذا قرنت بالفاء. فؤلاءك. لأن الجملة إذا كانت لا يصلح إذا كانت لا تصلح أن تباشر أداة الشرط وجب. أن تقترن بها الفاء قال ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل هذه القاعدة اقرن بفاء جوابا جواب شرط لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل يعني لم يصير. هذا إجمال إجمال من ابن مالك فصل بقول القائل اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبتنفيس كم هذا سبعة حفظتها عبدالله حفظتها شيء من اسمية شيء من ما هو طيب اقرأ اقرأ ما حفظت اسمية طلبية نعم ناظم لا هذا ناظم هذا ها؟ طيب نعي الثلاثة اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. سمية طلبية وبجامد وبما وقد وبilan وبالتنفيس. اه. أنت قبل. لا اللي اللي ما حفظنا من قبل سمعني يا حبيب. حفظتها قبل يا ح. اه. كم؟ سمية طلبية وبجامد وبب وبقد وبilan وبالتنفيس. وبما وقد. وبما وقد وبالتنفيس. وبilan. وبالتنفيذ هذه سبعة أشياء إذا وقع الجواب للشرط وجب اقتران الشرط بالفاء التي معنا الآن أي الجمل أولئك هم الفاسقون جملة رسمية كذا طيب قال الله تعالى ومن ثم أولئك هم الفاسقون ثم قال أف غير دين الله يبغون أف غير دين الله الدين يطلق على الجزاء وعلى الشر يعني على العمل وجزائه نعم يعني يطلق أحيانا على على العمل الايه هو شريعة الله وأحيانا على الجزاء فمن إطلاقه على الجزاء قول الله تبارك وتعالى وما وما ادراك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 وقال تعالى في صورة الفاتحة مالك يوم الدين الدين هنا بمعنى الجزاء ومن اتيان الدين بمعنى العمل والشريعة قوله تعالى لكم دينكم ولي وليدين لكم دينكم ولدين وقوله تعالى وراضيته لكم من دينا أي شريعة وهنا غير دين الله يبغون دين الله يعني شريعته التي شرعها لعباده وأضاف الله نفسه بيانا لأهميتها وعنها الشريعة العادلة النافعة التي لا يقوم الخلق إلا بها لأنها شريعة الله فهي أكمل الشرائع وأضافها النفس أيضا لأنه الذي شرعها لأنه الذي شرعها أحياناً يضاف الدين إلى العامل مثل قول لكم دينكم ولي دين أصلها ولي ديني فيضاف إلى العامل يضاف إلى العامل باعتبار أنه أخذ به وتمسك به ويضاف إلى الله باعتبار أنه الذي شرعه ووضعه لعباده طيب وقوله يبغون أن يطلبون يبغون يعني يطلبون وهذا لاستفهام للإنكار والتوبيخ ينكر على من غير دين الله ويبغره فيها قراءة تبغون تبغون فغير دين الله تبغون قراءة السبعية و... وعلى هذا يحسن أن نقرأ أحيانا أفغير دين الله تبغون كده هذا وإحيانا نقول أفغير دين الله يبغون إلا إذا كنا بحضرة عوام فلا نقرأ القراءتين وإنما يقرأ عندهم ما يعرفون لأنك لو قرأت عند العامه بقراءتين تتسلق عليك من جهة ولنحط قدر القرآن في أعينهم من جهة أخرى ولا أجلب عليك بالخيل والرجل وقالوا ما بقي عليك إلا أن تغير القرآن ولتحسب عليك ليلا ونهارا فاذا لا تقرأ بغير ما يعرفون لا تقرأ بغير ما يعرفون أما فيما بينك وبين الله فقرأ هذا أحياناً وهذا أحياناً بشرط أن تكون متق... متيقناً لهذه القراءة لأن هذا كلام الله لا بد أن تتقن قال فغير دين الله يقول وله أسلم من في السماوات الواو هذه للحال يلح... يعني والحال أنه... أنه أنه أسلم له من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً أسلم إسلاما شرعيا أو إسلام كوني إسلام مو الكوني الإسلام الشرعي ما فيه كره ولأن الشرعي لا يعم من في السماء يعم من في السماء صحيح لكن من في الأرض لا قال وله أسلم أي قاد قيادا كونيا وإنما قال وله أسلم بعد قولها فغيره لا يكون لإقامة الحجة على من لم يسلم لله شرعا ولم يتبع دينه كأنما يقال لقد أسلمت لله كونا فيجب أن تسلم له شارعنا. لأن رب الذي يدبر خلق كما يشاء شاء أن هو الذي يجب أن نتمشى على شرعه فيكون هذا كالدليل لما سبقه وقوله أسأل من في السماوات والأرض من أتى بمن أدى له على العاقب تغليبا لجانب العقلاء لأننا لو قسنا من في السماوات والأرض لكان أكثر العقل لأن السماوات ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم من الله أو راكب أو ساجد والسماء واسعة جدا ما يعلم سعتها إلا الله والسماء بنيناها بأيد وإن لا السماء الدنيا أوسع بكثير من الأرض والسماء الثانية أوسع بكثير من الدنيا وهلما جر كل سماء أوسع مما تحتها وقوله الأرض الأرض مفرد لكن مراد بها الجنس فيشمل الأرضين والأرضون سبع بظاهر القرآن وصريح السنة ظاهر القرآن لقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإن المثلية هنا ليست بالكيفية صح وليست بالكمية يعني قصر بالكمية بمعنى بالثقل السماء أعظم من الدنيا لكنها بالعدد مثلهن في العدد قال طوعا وكارها صريح السنة. طيب صريح السنة قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا طويقه يعني ظلما طويقه يوم القيامة من سبع أراضي من سبع أراضي وفي هذا الحديث دليل على أن السبع, السبع متطابقة يعني بعضها داخل بعض لأنه يقول طويقه يوم القيامة من سبع أراضين وهو إنما غصبه من من العليا الظاهرة فإذا تكون الثانية في جوفها والثالث في جوف الثانية وأهل مجرى تكون متطابقة وبه نعرف أن من قال إن المراتب السبع سبع القارات فقد أخطر لأنه لو كان سبب قرار فما هي صلة الأرض الثاني والثالثة وما وما بعدها بالأرض التي حصل فيها العصر وقوله طوعا وكرهن طوعا يحتمل أن يكون مصدر منصوبا على أنه صفة لمصدر محذوف والتقدير إسلاما طوعا أسلم إسلاما طوعا ويحتمل أنه مصدر منصوب على الحال مؤول باسم الفاعل نعم حال من, من قوله من أسلم من يعني التقدير وله أسلم من في السماوات والأرض طائعين أو ومكرهين طائعين ومكرهين طيب الطوع ما فعل بالاختيار والإكرار ما فعل بغير الاختيار قال وإليه يرجعون وفي قراءة ترجعون بناء على القراءة في تبغون طيب. يعني هؤلاء الذين هم مسلمون لله سوف يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وينبؤهم بما عملوا ويحاسبهم على ما ما أرسل إليهم من الرسل أما في الأعراب فنقول أف غير دين الله يبون فيها السفهام يليه حرف عطف وقد ذكرنا في مثل هذا التركيب العلماء قولين القول الأول أن الهمزة للسفهم وحرف العطف الذي بعدها عاطف لما بعدها أي لما بعده عاطف لما بعده على مقدر بينه وبين الهمزة يعين السياق يعين السياق والقول الثاني أن الهمزة للسفن والفاء حرف عطف على ما سبق، لكنها أخرت لتكون الصدارة للسفن. وتقديم الكلام على هذا الوجه فأغير دين الله يبون، فأغير دين الله يبون. وذكرنا فيما سبق أن هذا الوجه أحسن من الوجه الأول. ليش؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولأن الأول الذي يحتاج إلى تقدير قد يعيك في بعض الأحيان أن تجد شيئا تقدره يناسب المقام مثلا أفلم يسيروا في الأرض إذا قلنا أنه ما أطف على محثوف قال تقدر أغافلوا فلم يسيروا في الأرض هنا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَضَلُّوا أَضَلُّوا فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ لأن من بقى غير دين الله فهو إيش ففضل طي نرجع إلى الفوائد أون... أونتها الوقت ايه طي نعم ما تبعين ليس في قولي تعالى من تقول بعد ما غير جملا يبون ولا واسمه قلنا هنا الآن قلنا هنا الإرادة كونية هنا الإرادة كونية الإسلام مقصود نعم إنه كوني ولا نعم والواقع ليس كل في الأرض أصلًا كونًا ما ما اسمه كون ما اسمه كونًا من ي... من يستطيع أن يضاد الله في في تقديره الآن المحددون ها المحددون الآن يعرضون الله سبحانه بنيوكرون لا الله لا لو يريد الله سبحانه وتعالى أن أنه يمرض واحد منهم قال والله إنما نقبل المرض يستط... قاضي عليه بالموت قال لا ما نقبل الموت ولا يستسلم وافق يعني يستسلم, يستسلم. طيب هذه لكن الآن هو المقصود هنا هل الإسلام أو الإسلام نفس المصطلح الإسلام يقال أسلمت أسلمت بمعنى بما استسلمت نعم والله تعالى ودخل نعم. إيه. أي نعم. هذا إشكال. إشكال وربما فاتنا في التفسير وربما يأتي في في الفوائد. متى أخذ الله على النبي النبيين متى؟ قال بعض العلماء إنه أخذه عليهم كما أخذ على بني آدم عموما ويدخر أبوك من بني آدم من ظهوره بناء على صحة الحديث الذي فيه أن الله تعالى استخرج جرية آدم من صلبه كأمثال الذر وأنه أخذ عليهم العادب وقيل أن الله أخذ عليهم العادب المثاق بما أعطاه من الوحي يعني أوحى إليهم هذا الشيء وإيحاء الله بالشيء مثاق مثل ما قلنا في قوله تعالى وإذا خذ الله المثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه العلماء حد أن الإنسان منه يشعر بأنه واثق الله على شيء. وإيش اللي يوقف؟ لا، لكن لما الله مثلاً لما أعطى الله الإنسان العلم، فهذا هو اليتاق. نعم. يعني؟ الله معنا بعدمه مستوي نقول الله معنا ومستوي على؟ الأحسن أن تطلق. أطلق ما أطلقه الله ولا تقيد لكن إذا خاطبك عامي يفهم أن المراد بكونه معنا أنه في الأرض قل بعلمه حتى وذكر الألمان لأن فرق بين خاطب ولهذا ما جاءت بعلمه إلا بعد أن شاع مذهب الجهمية أن الله معنا بذاته في الأرض صار العلماء يكثرون منها وإن كان يذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم به وهو معهم وهو عالم به نعم افى الله افى دين الله افى دين الله الناس اللي ما نعم وهو عليه نعم نعم لأن من بقى غير دين الله فلا حتى تمسك بدين الله شوف واحد مثلا قال أنا أبغى غير دين الله في شيء وأبغى دين الله في شيء هل ينفع دين الله في هذا الحال؟ ما ينفع لأن من آمن كفر ببعض الإيمان ببعض الكتاب فقد كفر بكل الكتاب. نعم شاك. بالنسبة لمن يقرأ قراءات أخرى هل له أن يقرأ آية مثلاً بقراءة آية أخرى بقراءة مثل هنا يقول فغير دين الله يبغض. ولا أي لغة يقول إليه ترجع فيتغير المعنى نعم العلوم اختلفوا في هذا المسألة قال مثلا لو اختلف القرآن لو اختلف القرآن في آية فهل لك أن تقرأ في أولها بقراءة واحد وفي آخرها بقراءة واحد فمن علوم من قال نعم يصح لأن الكل وارد ولكن الراوي الذي رواها القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما رواه أما أنا فأنا منقول إليه وقد ثبت أن الرسول قرأ أول آية على هذه الواجه وآخر الآية على هذه الوجه فلأن أقرأها بالوجهين وهذا اخترى الشيخ السلام من الديني هو الصحيح وبعضهم قال لا إذا قرأت بقراءة واحد لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية عرفت فمثلا في الآية التي معنا افغير دين الله تَبْغُونَ وَلَهُ اسما من في السَّمَاوَاتِ والارض طوعا وكرها واليه ترجعون يصح يكون ما هذا في السماء والارض السماوات والرد. افغير دين الله في السماوات والارض طوعا ترجعون من دين الله وله أسلم من في السماوات أيها المخاطبون في, في, في, في, في الفعلين جميعا نعم حسن الله يليك فيه لو كرد أنه في آية أخرى غير هذه الآية إحدى الكلمتين تخالف الأخرى وإذا قرأت بهذه القراءة ثم قرأت في الكراءة الوصولة ثلاثة المعنى نعم أدعى القراءة في هذا حتى على قوى شيخ الإسلام لا لا في أن تقرأ بهما جميعا ونختلف المعنى ولو اختلف المعنى لأن, لأن اختلاف المعنى يكون فيه زيارة معنى تكون الايه داله على معني بالنص نعم <تصفيق> أعرض هو <أعرض>. شيء <تصفيق> تولي بالجسم وبالقلب فبالقلب الاعراض وبالجسم المشي والترك نعم لازم نقوم صحيح اللغة العربية تقول تولى فلان سواء كان بقلبه او بجسمه. نعم. الله عليه العيد سبحان الله. ما فهمت من من, من هذا؟ وش فهمت؟ أي فمن تولى من الناس بعد هذا البيان فهو فاسق. ما هو فمن تولى بعد الرسل اللي أخذ عليهم مثال؟ لما ذكر البيان هذا وأنه أخذ الرسل مثالاً يوم محمد صلى الله عليه وسلم قال فمن تولى بعد ما بيننا من أن الرسل؟ ولهذا أشرت إلى إلى ذلك بقولي ما أخذ على المجبور فهو معقود على التاجر. لكن يمكن اليوم فيه بعض. واصلن في مكة ذكرنا نعم بس شو عندي ما من يقتطع الشفرة من أرضنا وتبوّقه يوم القيامة من سبع رضي مثلا أنت دخلت على ارض أخذت منها شدة تطوى قياماً قياماً مثل بعرضي، لأنني أملك سطح الأرض اللي انتخذت وأملك ما تحته إلى إلى الأرض السابعة، ولهذا كنت عالماً لي إلى الأرض السابعة. عند الأرض تحت ما في عليها سكان الله عز وجل ما نت سكان ولا عليها شيء الله عز وجل ولا يرجعون بس بدولي بدخل أخذ. ما أخذني فؤاد <تصفيق> إذا لم نأخذ فوائد التي قبلها يا جمال فإننا لم نأخذ فوائدها بالأولى الشرح الشرح طيب الشرح بس أظن آخر جملة منها وإليه, وإليه يرجعون في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فغير دين لا يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا يعني أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرهم إسلاما كونيا قدريا من الاستسلام وليس إسلاما شرعيا لأن من في الأرض لم يصموا كلهم إسلاما شرعيا لله عز وجل وقوله إليه ترجعون يعني كما أنه له السلطان الكامل عليه في الدنيا فإنهم أيضا يرجعون إليه في الآخرة وتقديم المتعلق, المتعلق يدل على العموم يدل على التخصيص لأن المتعلق هو مفعول الفعل وتقديم المفعول يفيد الحصر يعني يرجعون إلى الله لا إلى غيره وسوف ينبئهم بما عملوا إذا رجعوا إليه يقول الله عز وجل وإذا خض الله ميثاق النبيين إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون متعبدون لله عز وجل كما أن غيرهم كذلك. وجهه من الآية أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف، وهذا يدل على أنهم كغيرهم مربوبون متعبدون لله كما تعبد غيرهم. ومن فائدة الآية الكريمة إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة بناء على القراءة الثانية لما أتيتكم من كتاب أما القراءة الثانية التي في المصحف لما فإنه يستفاد منها فائته وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والمتاع بهذه بما أتاهم من الكتاب والحكمة يعني لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة صاروا أهل لهذا الميثاق العظيم، وأنه مهما أوتوا فلا بد أن يؤمنوا لهذا الرسول، ومن فوائد الآيات الكريمة ما من الله به على النبيين من الكتاب والحكمة، ويتفرع على هذه هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ بحظ وافر مما أنعم الله به على النبيين ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثت الأنبياء فيجب عليهم إذا ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله ونشر العلم والجهاد في سبيله ومن توان منهم عن ذلك فقد قصر ومن فوائد العاة الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون الله أخذ على جميع الأنبياء المتاق والأحد أن يؤمنوا به فإن قال قائل كلمة رسول نكرة فما الذي جعلك تجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا يختص به واحد من دون آخر فالجواب على, على ذلك أو عن ذلك أنه إن هذا الوصف الذي وصف الله به هذا الرسول ينطبق تماماً على على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان أخي موسى حيا ما وسعه الاتباع. ويدل لذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له الأنبياء ليلة المعراج صار هو إمامهم، فصار هو المتبوع لا بتابع عليه صلواته والسلام ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للتصديق بجميع الرسالات. لقوله إيش مصدق لما معكم؟ ولهذا كانت هذه الأمة ولله الحمد وأسأل الله يجعلني واياكم منهم. كانت هي المصدقة تماماً لجميع الرسل وهذه ميزة ليست لغيرها من فوائد هذه الآلة الكريمة أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقا لما معهم وأن ينصروه لقوله تؤمن به ولتنصرن وإذا كان هذا واجبا على الأنبياء كان واجبا على أممهم لأنما وجب على الإمام وجب على تابعه فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروا ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقرر ويعترف زيادة على العقد الأول الذي جاء بينه وبين معاهده بقوله أقررتم وأخذتم عليكم إصر وهذا يرد في الأمور العظيمة الهامة وله ونظيره من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر من اعترف بالزنى سأله أفعلت كذا, أفعلت كذا حتى قال له أن اكتهى ولم, ولم يكني قال نعم قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في المكحرة قال نعم كل هذا من أجل التثبيت من فوائد هذه الآيات الكريمة أيضا إثبات كلام الله عز وجل وأنه متعلق بمشيئته لقوله قال أأقررت قالوا أقررنا قال فاشهدوا وكل هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع وأنه متعلق بمشيئته فيكون فيه الرد على الأشاعر الذين قالوا إن كلام الله هو المان القائم بنفسه وأنه لا أتم لا يتعلق بمشيئته لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة ومن فوائد الآية الكريمة جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا قال فاشهدوا إن خطاب لكل إنسان على حدة وأما إذا قلنا اشهدوا بعضكم على بعض فليس في الآية لذلك لكن الإشهاد على النفس أمر جاءت به الشريعة يا أيها الذين عمنوا يكونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم ومن فوائد الآية الكريمة تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة بقوله وأنا معكم من الشاهدين وما أعظم شهادة الله عز وجل في أمر من الأمور وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته. ومن فوائد هذه العلية الكريمة أنه إذا كان واجباً على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه كان إيماننا نحن به ونصرته من باب, من باب أولى لأننا ننتسب إليه وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلى الله عليه وسلم وعليه فكان واجباً علينا أن ننصره ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنبا إلى جنب وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرها وبيانها للناس والدفاع عنها والجهاد في نصرتها كل هذا واجب على الأمة الإسلامية وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء الله إذا كان مخالفا للسنة كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيرها إذا كان مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أقل ما يقال في النصرة أن, إيش؟ أن يرفض هذا الشيء وأن يضرب به وجه مورده وأن لا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية لأنه كيف يكون نصرة ونحن نستورد من أعداء هذه النصرة ما يخالف هذه النصرة من يدعي ذلك فهو كاذب فإن فعله يكذب قوله ولو كان قوله صادقا يكان أول ما يقوم به من نصرة شريعة الله أن يرفض إيش كل ما خالف شريعة الله نعم، وثم قال عز وجل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون من تولى بعد ذلك فأولئك هم يعني من أمم هؤلاء الأنبياء ولا ترد هذه الشرطية على الأنبياء لأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام شهدوا على أنفسهم وشهد الله معهم لكن إنما ترجى هذه الشرطية على من؟ على أتباعهم يعني فمن تولى من أتباع الأنبياء بعد ما ذكر من هذا المثاق العظيم فهو فاسق، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر ومن شواهد ذلك ما ذكرناه في الدرس أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جناتهم وعنوزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمعواهم نعوه ومن فوائد ذلك من فوائد الآية أن من تولى قبل قيام الحجة عليه لم يحكم عليه بحسق لقول فمن تولى بعد ذلك ويتفرع على هذا فائدة مهمة وهي أن الشرائع لا تلزم قبل العلم الشرائع لا تلزم قبل العلم وهذه مسألة عظيمة مسألة عظيمة جدا اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل أيضا ما لله من صفات عظيمة تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم لأن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقا على الرحمة لأننا ننزم الإنسان بشيء لم يعلمه لكن ربما يكون من الإنسان تفريط في السؤال ما يسأل؟ يعني لا يسأل فحينئذ قد نلزمه؟ قبل أن يعلم من أجل, إيش؟ من أجل تفريطه أما لو, ك... لو لم يكن مفرطا كإنسان نشأ في بادية ولا يعلم شيئا عن الدين ولس عنده عالم ولا طرى على باله فكان يصلي على جنابه بدون اقتساب وبقي على هذا عشر سنواته أكثر فجاء يسأل ماذا نقول له يا حسن نقول لا عليك شيء لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجنابة لكن لو كان في البلد ويسمع ويستطيع أن يسأل فربما نلزم لقضاء ما مرى ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ وهي صغيرة تبلغ بالحيض وهي صغيرة ولكنها لا تصوم بناء على أنها صغيرة وأن الصوم لا يلزم إلا من تملها 15 سنة ثم تأتي تسأل فإذا علمنا من حالها أنها معذورة في الجهل فإننا لا نلزمها بقضاء ما حصل ما فات من من الصيام لأنها معذورة وهذا في الذي ينتسب للإسلام نعذره ونحكم بإسلامه ونصلي عليه إذا مات أما من لا ينتسب للإسلام فهذا كافر كافر في الدنيا وأما في الآخرة فعلمه عند الله فالقوم الذين لا تبلغ لم تبلغهم الدعوة وهم كفار هؤلاء كفار في الدنيا لو ماتوا ما نصلي عليهم ولا ندعو لهم لكن في الآخرة الصحيح أن أمرهم إلى الله وأن الله تعالى يمتحنهم بما يشاء من تكليف فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار أرجو الانتباه لهذه المسألة أما من ينتسب الإسلام ولكنه على حال تكفره من ترك واجب أو فعل محرم وهو لم يبلغ الشر، فإن القول الراجح أنه لا يحكم بكفره لأنه معذور ولهذا تجد نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبها مقيدا ببلاغ الرسالة بالعلم بالتبين وما أشبه ذلك وهذا كما قلت لكم هو مقتضى صفة الله عز وجل وهي أن رحمته سبقت غضبه والحمد لله رب العالمين ولهذا يقول فمن تولى بعد ذلك وأما من قال إن بعد ذلك إن هذا القيد من أجل عظم الشناعة عليهم وأن من تولى وإن يتبيله الأمر فهو فاسق لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناء عليهم فهذا خلاف الأصل هذا خلاف الأصل لأن الأصل أنما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه لا إلى شيء آخر وهنا الذي قيد بالبعدية ما هو التولي فإذا تولى بعد أن بله العلم فهو فاصل ثم قال عز وجل غير دين الله يبغوه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليها يرجعون في هذه الآية الإنكار الشديد على من ابتقى غير دين الله ومن فوائدها أن من ابتقى غير دين الله ولو في التنظيم ومن يسمى بالقانون فإنه مستحق لهذا التوبيخ العظيم ويدل لذلك قوله تعالى في سورة المائدة وهي آخر ما, نزل أو من آخر ما نزل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يقنون وحكم الجاهلية ما هم كل ما خالف حكم الشرف هو حكم جاهلية لأن حكم الشرف مبني على علم فما سوى مبني من على, على جهل وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ والتقريع أن تبتغي حكما جاهليا وتدع حكما حكما عليم الخبير ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنه وبه نعرف أن من ابتغى حكما بغير حكم الله فهو من أضل عباد الله وأسفه عباد الله وأخسر عباد الله وأنه لم تصلح له أمور دينه ولا الدنيا والعياذ بالله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقا لشرع الله وجهه أن الله أنكر على من بغى دينا غير دين الله ولهذا كان من شرط العبادة الإخلاص لله وموافقة شريعة الله ومن فوائد العائلة الكريمة تشريف هذا الدين الذي شرعه الله لأن الله أضافه إلى نفسه فقال أفغير دين الله يبو ومن فائد العاة الكريمة إقامة الحجة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبغي دين غير دين الله وهو وهو مربوب مملوك لله لقوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرم وقد مر علينا في التفسير أن هذه الجملة يحتمل أن تكون حالية ويحتمل أن تكون استئنافية ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله وسلطانه من أين تؤخذ؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرم وهذا تمام. تمام السلطان والملك أن كل من في السمارة الأرض فهو مستسلم لله طائعا كان أم مكره ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر الله لو جاء أعتى, أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما أراد الله سعاله قدرا هل يمكنه ذلك؟ أبدا فرعون جبار عنيد أغرق بما كان يفتخر به قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تعقلون أفلا تبصرون أفلا تبصرون بأي شيء نهلك بالماء بالماء الذي كان يفتخر به وعاد وعاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة فأهلكوا بما لا بالريح هواء هواء سخره الله عليهم حتى دمارهم أصبحوا لا وراء إلا مساكنهم هذا تمام القوة والقدرة وضعفاء الإيمان اليوم إذا قلوا لهم ارجعوا إلى دينكم تنصروا على أعدائكم قالوا ويوش تنصر أعدائكم ويوش نزين عنهم ما نعرف إن زين الإبريع كيف نقاوم أهل الصواريخ وأهل المدافع وأهل القنابل الموجهة لم يعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء طبق عليهم الأرض تطبيقا خسف بهم إلى السابعة بكلمة واحدة لو صدقنا الله لصدقنا الله لكن لكننا في الحقيقة ضيعنا أمر الله فلما نسينا الله نسينا الله عز وجل تركنا سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن عاصمة أمريكا أو هي العاصمة ولا شف العاصم العاصمة أرسل عليها صواعق صواعق من هذا الغماء اللي مثل قطر صواع يعني دمرتها تقريبا حتى قطعت ساكن الكهرب وسكتت المكاين وصارت هذه العاصمة اللي من أكبر عواصم الدنيا صارت دامسة وحصل سطو عظيم على الفناتق وعلى محلات تجارية التجارة وصار شيء نهب وغيره وهذا الصوارع من يعني من أدنى شيء الزلزال يضرب الأرض وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى مئات المدن والقرى. وبماذا حصل هذا الزلزال؟ بكلمة واحدة، وهي كن، بس كن انقلب أعلى الأرض أسفلها، وتغيرت المعالم الأرض كلها. فنحن إذا صدقنا الله، صدقنا الله، يذكر أن سعد بن بو وقاص وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة، حتى وصل إلى دجلة. إلى ما وصل إلى دجلة؟ انتقل الفرس إلى المدائن وراء دجلة من الشرق وكسروا السفن أغرقوا السفن وكسروا الجسور من أجل أن لا يعبر إليهم المسلمون وقف سعد ليس معه إلا إبل وخيول وراجلة وقف ما يقرد يروح فنادى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له يا سلمان أعطينا من يعني من تصميمك الحرب لأنه هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق كوالله سعد ما فيه مدد الآن ما فيه حيلة إلا ما كان من تقوى الله ولكن دعني أنظر في القوم الجند إن كانوا على تقوى من الله فإن الذي فلق البحر لموسى سيوصل لنا العبور على هذا البحر لأن هذه الأمة خير من أمة موسى الله أقفش فالإيمان فذهب سلمان ونظر في الجند ولوش ينظر في الليل يبيتون لربهم سجد وقيام وفي النهار في شأن الحرب وما يصلح الحرب فرجع إليه بعد ثلاث, ثلاث وقال والله هم على خير ما يراء ولكن استعم بالله وعبر فنادى سعد نبي القاص في القوم وقال إنا عابرون إن شاء الله ولكن سأقف وسأقول بسم الله ووكبر الله ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فاعبروا ففعل فقال بسم الله ثم كبر ثلاثا ولما كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء والنهر يز يقضف بزبده يمشي يسير تعرفون النهر هو مثل البحر واقف يمشي يقول أهل التاريخ حتى إن الفرس إذا تعب أنشأ الله له ربة من الأرض فوقف الفرس عليها يستريح حتى عبروا ججلة فلما رأهم الفرس ذجوا وصاحوا وقالوا إنكم إنما تقاتلون جنا لا طاقة لكم بهؤلاء فروا ففروا وخرجوا من المدائن وانكسروا ولله الحمد براية التوحيد والجهاد الذي انشئ على التقوى لتكون كلمة الله العليا ليس لطلب الشهادة وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطن ما على بالهم إلا أن تكون كلمة الله العليا يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض أهل المدائن هربوا منها العاصمة عاصمة الفرس فجاء المسلمون وفتحوها وكسبوا من الأموال وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يَتُنْفَقُنَّ كنوزهما كُنُوز كِسْرَ وَقَيْصَر في سبيل الله وأخذوا التاج تاج كسرة وهو الذي يجلس تحته فوق رأسه مرصع باللآل والذهب وما شاء الله من من حلي الدنيا فأرادوا أن يقلوه لم يجدوا إلا جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة في ذلك الوقت ما في السفن كبيرة ولا سجارات كبيرة فحملوه على جملين من المدائن إلى المدينة فوضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر أخطأ رضي الله عنه وما أدراك عمر الذي عدل فعدلوا وآمن فأمن. قال الله وهو ينظر إليه إن قوما أدوا هذا لأمن قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نعم يا أمير المؤمنين إنهم أمن لأنك كنت أمينا ولو أنك رتعت لرتعوا الله أكبر فهذا تاج كسر من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة هذا من الذي نصرهم حتى عبروا النهر بخيلهم ورجلهم إلا الله عز وجل لماذا لا نؤمن بهذا والله إننا ضعفا للماء لماذا لا نؤمن أليس الرب عز وجل وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين يقول ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور تأكدات لفظية ومعنوية في الآيتين من الله عز وجل فلو كان عندنا إيمان حقيقي لكنا أول من يأخذ بهذه الآية نشوف بأي شيء ننصر الله لأن الله شرط ولا ينصر الله من ينصره بأي شيء نصر الله حتى نشوف الآن تأتي النكبات للمسلمين متنوعة نكبات متنوعة ما رأينا أحدا إلا القليل النادر يقول يا جماعة ارجو إلى دينكم ألبن منكم من الذي يتكلم وقال إن الخطأ خطأنا الظلم ظلمنا فلنرجع إلى ربنا حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمون لأن الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون تأتي النكبات وكأنها حوادث مادية لا علاقة لها بالدين مع أننا مسلمون والمسلم هذه الحوادث ما تكون إلا بفعله الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنه عجز له طيباته في حال الدنيا ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلم لأجل ذا انتقل إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد لأنه ينتقل من, من نعيم إلى عذاب من نعيم إلى عذاب فيفقد هذا اللي كان يدركه في الدنيا يكون عليها أشد يكون عليها أشد وأعظم لهذا وصية لكم في مثل هذه الظروف أن توعن الناس تقول هذا الذي أصابنا مهب أمر حدث مادي خلاف من أجل المال أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض أو ما شبه ذلك لا هو قدر إله سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أما أن نبقى هكذا ولكأن شيء جرى لا ليس ما كان شيء جرى التاجر في كذبه وغشه الموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل كل إنسان في, ل... في الذي هو فيه ما كان شيء جرى فهذا لا شك أنه يدل على موت القلوب وقسودها وأنها لا تتعرض وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ لأن الله عز وجل يحدث مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف إن الله تعالى يحدثه لعل العباد يحدثون لله توبة ولكن أين القلوب الواعية نسأل الله أن يواعين وإياكم الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون دين غير دين الله ويقول كيف تبغون غير دين الله والأمر كله لله وله أسلم من في السماوات وقد جاءت الأدلة بأنها سبع وكذلك الأرض هي سبع لكن لم يفسح الله تعالى بها في القرآن بل قال من الأرض مثلهم وجاء الافصح بها في السنة ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الله وإليه يرجعون يرجعون في الدنيا ويرجعون في الآخرة أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام الحكم لله العبادة لله الأمر لله، النهوة لله، نرجع إليه لا إلى شرع، لا إلى رأي فلان وفلان، ولا إلى قانون فلان وفلان، ولا إلى نظام فلان وفلان، وإنما نرجع إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة. الرجوع إلى الله في الآخرة، وسوف يحاسب كل إنسان على على ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خير يجع، ومن يعمل مثقال ذرة شر يجره. ومن فائدة الكريمة إثبات البقاء لله. لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لازم من ذلك أنه سيبقى عز وجل ليكون مرجعا لجميع الخلق ثم قال الله تعالى في ابتداء درس اليوم قل آمنا بالله قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون المراد به كل من يتأتى خطابه كما قلنا في درس الصباح أنه إذا جاء الخطاب مفردا ولم يوجد دليل أو قرينة على أنه خاص بالرسول فإن الأولى أن نحمله على إيش ها؟ على أن يكون لكل من يتأتى خطابه قل أيها الإنسان أو قل أيها النبي فإن كان أيها الإنسان فإن قوله آمنا بالله جمع موزع على كل فرد. إن كان للرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنا فهو يقوله لأنه إمام الأمة، فيكون إيمانه إيمانا لأمتى، يعني أمة أي أن أمتها تتبعه في الإيمان. قل آمنا بالله. الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول. والادعاء. انتبه الإيمان هو الإقرار إيش؟ المستلزم للقبول والادعاء. فمن قال أمنت بالله وأقر بالله عز وجل ولكن لم يقبل شريعته أو قابلها ولكن لم يدعن فليس بمؤمن. Kul amanna billahi wa maa unzil alayna wa maa unzil في الرب لا ينفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أعوذ من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وأسحاق ويعقوب وأصباط الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة ما لم يقم دليل على أنه خاص به والمتأمل نقف عبد الرحمن الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يتبين له أنه على ثلاثة أقسام قسم دل الدليل على أنه خاص به وقسم دل الدليل على أنه له ولالأمة وقسم ليس فيه دليل أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له يختص به مثل قوله تعالى إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيله ألم نشرح لك صدرك وأما ما دل الدليل على العموم فهو على العموم مش قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقواهن لعدهن وأحصل عده إلى آخره وما سوى ذلك فإنه يكون عام له ولالأمة لكن وجه الخطاب إليه باعتباره الإمام باعتباره الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام والخطاب الموجه للإمام موجه له ولمن كان مؤتما به ولهذا لو وجه الضابط أمرا إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد ولمن كان تبع له فهنا يقول عز وجل قل آمنا بالله فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته وبيان ذلك أي بيان أن هذا هو المراد قوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا فقال قولوا آمنا قل آمنا بالله والإيمان بالله يتضمن أمورا الأمر الأول الإيمان بوجوده والثاني الإيمان بربوبيته والثالث الإيمان بألوهيته والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته لكن الثلاثة الأخيرة لا بد من توحيده بذلك أي توحيد بالربوبية بالولوهية بالأسماء والصفات أما الوجود فهو شأمل له ولغيره وإن كان وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن ومن آمن بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام من شامل فهو لم يؤمن بالله ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بألوهيته فليس بمؤمن ومن آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن لكن الأخير فيه تفصيل قد يخرج من الإمام بالكلية وقد لا يخرج قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما منزل قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فيشمل بسام ايش يشمل ايش يشمل لا ادم القرآن والسنة, القرآن والسنة. اخي الكريم